اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين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 فالقوا سحروا, سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك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 نموه في المدينه لتخرجوا لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطع ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا اننا الى ربنا منقلب وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك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 من فريق جوال الخير